All well, right. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَمْ مِنْ بَنِ دَعَا إِلَى اللهِ عَمِلُونَ صَحْوٌ وَقُلْ مَا كُنْتُ عَلَى الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَحْتَوِي الْحَمَلاتُ وَلَا السَّيِّئَةَ إِذَا وَإِنَّمَا يَمْزُغُ النَّكَمَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَجْزَعُ بِالنَّاسِ تَجْزَعُ بِاللَّهِ, فاستعب بالله